وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَذَا أُولَئِكَ مَنَّاهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 جَعَلَ رَبُّكَ لَكُم مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَرَّةً ۚ تَمَتَّعُوا مِن بَعْدِهِ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّهُ غَفُورٌ رحيم وكذلك نفصل سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهوام قد ضليت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَحْكُمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَهُ لَأَعَطَيْتُهُ مَن ظَلَمَ وَلَذِكْرَى لَأَجَلْتُهُ إِنَّ الْأَمْرَ بَيْنِي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 فَتِ فيِي ظُلماتَاتِ أَِّ وَنَا رطُ ب وَنَا َادِسٍ إَِّ